الاب والابن والروح القدس الاله 11 لما نسد تسربنا من النوم ومن شومك الجيش دي فترات قصير عايز اكلمكم عن العاشر سواء بين الله والإنسان أو بين الإنسان والله أو بين البشر وبعضهم البعض كلمة عهد يعني اكتشاف ولكن جايز ياخد مظهر مش بس عهد جايز ياخد مظهر ميشاق أو جايز ياخد مظهر نبض او جايز يأخذ مظهر قسم هنشوف الحاجات دي كلها اول عهد كان بين الله وبين الناس أنا بين ربنا وبين أبينا نور. في شفر التكوين إصحاب 6 آية 18. بيقوله قال الله بنوح نهاية كل بشر اكتب امامي في آية 18 ولكن اقيم عهدي معك فتدخل الكل انت وبنوك وامرأتك ونساء بنيك معك ومن كل حي من كل جي جسد اذا هو وعد بالحياة والخلاص من الموت وشعلا تم العهد دورة بنا نصفه ونجا نوح وأولاده أحد اتفاق بين ربنا وبين نوح ربنا عد الوعي ونوح نفذ الجلال وبنى الفلك ودخل الناس تاني حاجة كانت بعد رسو الفلك بس ما سمهاش ربنا عهده سمها ميشاق قال ايه الصح 9 يقيم 6 من ايه 9 وها انا اقيم ميشاقي معكم ومع نسلكم من بعدكم ومع كل جوات الانف السيحية التي معكم والبهائم وكل وحوش الارض الى قطني ميشاقي معكم فلا ينقرب كل ذي جسد ايضا بنيها التوطان ولا يكون ايضا التوطان ليتقرب الارض وقال الله هذه علامة المساقة اللي هي خش خزح فاقام الله عهد مع الارض انه لا يثني الارض فاول عهد كان عهد حياتي ان قال لنوح تخش وتعيش انت وولادك بقية الناس يموتوا لكن انا هديك الحياة انت والحيوانات حتى اللي معاك قال لهم لا تثنى الارض مثلما حدث ايام الطوفان. يعني ممكن جماعات بتنوت زي اهل سدوم، لكن اثناء كل حي على الارض لم تتكرر مرة اخرى ووصل الله بواعفة بعد فده في عهد ربنا عمله مع ابراهيم قال له اخرج من ارضك ومحاجزك اجعلك ام عظيمة وباركك وعظم اسمك سكن باركة وبارك مباركيك ولعنك العنو وستبارك في جميع قبائل الهد كل دي عهود قويس وبعدين العهد اللي بعد كده كان في تكون سبعتاشر اللي هو عهد الختان ربنا الكل ذكر يختتم ودي علامة وكان الختان يرمز إلى المعمودية كما كان الفلك أيضا يرمز إلى المعمودية بس دي معها عقوبة ان كل واحد لا يختتم تقطع فين كان من شعبها انه قد نكس دول اول عهود بين ربنا وبين البشر واحيانا كانت بتبقى مع العهد جبيحة ويرش الدم السحة ويسموه دم العهد واحيانا يكون معها حلف حلف او قسم واحيانا يكون معها عقوبة او بركة وتوالت العهود بين ربنا وبين الناس لبرجة ان بولس الرسول لما تكلم من انسباءه حسب الجسد بني اسرائيل في الرسالة الى رمي القصة 9 آية 4 قال ولهم التبني والمجد والعهود هذه العهود دي في باء عهد بين الله وبين سيد من الناس زي إبراهيم وفيه عهد بين الله وبين الشعب كله أو بين الله وبين البشرية كلها أول عهد بين الله وبين البشرية هو الوصايا العشر كتبت على لوحين لوح العلاقة مع الله ولوح العلاقة مع الناس العشر نصايح والنوحين دول اتسموا لو حي العهد لان عهد بين الله والناس تمشوا على الكلام اللي بقوله ده ان حافظتم عهدي فصيرون لي خاصه من بين جميع الشعوب ان تحفظوا ويبقى في عقوق بمختبى هذا العهد اللي هو الوصاية العشر اللي في لوحي العهد اول حاجة منه انا الرب الهك الذي اخرجت مسعظمه لا تكن لك الهة اخرى اماني يعني ان الانسان يعبد ربنا الوحده ما يعبدش الهة اخرى طبعا العالم اللي وقع في الاصنام وفي الوثنية كان ضد هذا العهد ثاني أحاجة لا تصنع لك في مثالا لا تسجد لهن ولا تعبدهن للأباد يعني فكان العهد اللي بين ربنا وبين البشر اللي هو البصية العشر بعد كده كبرت الحكاية ونمت واستمرت فما بقتش مجرد الوصايا العشر بقى العهد بيننا وبين ربنا ان احنا نحفظ الوصايا جملة وبعدين نجد حاجة عجيبة في تسر التسمية بعد ما جاب الوصايا والحجابي في تسمية الصح 28 ربنا ادى بركات والعنات بركات والعنات فان ان سمعت سمعا لصوت الرب اله لتحرص ان تعمل بجميع وصيات التي انا اصيش بها اليوم يجعلك الرب اله مستعليا على جميع قبائل الارض وتأتي عليه جميع هذه البركات وتدركك مباركا تكون في المدينة مباركا تكون في الحق مباركا تكون ثمرت بطنك وثمرت أرضك وثمرت انك نتاج بطرك وعناب غنمك مباركا تكون شنتك ومعجنك مباركا تكون في دخولك وفي خروجك إلى أخذ فأصبحت وصايا ربنا بتاعة العهد دي معاها بركة إذا الواحد نفسه وفي نفس الإصحاح معها لعنات من آية 15 ولكن إن لم تسمع لطوت الرب إلهة لتحرص أن تعمل بجميعه وطياه وطراعظه تأتي عليه جميع هذه اللعنات وتدركك ملعون ان تكون في النبي، وملعون تكون في الحقل، ملعون تكون في اللت، ومع ذلك ملعون تكون ثمرة بطنك وثمرة أرضك الأصل. يبقى في الأول عهد ربنا عمله بالحياة بالنسبة لكل نوع، وبالبركة بالنسبة لإبراهيم، وبالنسبة. لعدم اشناء الارض ودي بركة اخرى وبعدين زادت الوصايا اللي هي بقت عهد بنا وبين ربنا وبقى معاها بركات ومعاها لعنات حتى انهم كانوا في نفس كترة تشميع سهل سبعة وعشرين كانوا ناس يقفوا على دبل جزيل يبارك الشعب وناس يقفوا على دبل الحبال للنار. يقول ملعون من الانسان الذي يصنع إنسانا محظوظا أو مزبوكا في الاخر ويقول الشعب امين ملعون من يستخف بابيه او امه ويقول جميع الشعب امين ملعون من يضل الاعمى عن الطريق ويقول جميع الشعب امين ملعون من يفطع مع امراه ابيه الى اخره ويقول امين يعني شويه حدث كثير من الاعناس وبعدين كسره الوصايا وكثرت العقوبات والبركات وأصبح كل العهد نسميه العهد عهد لنا الله والناس يعني تقول ايه العهد اللي عمل ربنا أقول لك الكتاب ده كله برعا عهد قبل المسيح يسمى العهد القديم من أول المسيح يسمى العهد الجديد وبدأ تفصيل هذه الأمور ما بقتش العشر ولو حي العهد لقى الكتاب المقدس كله عهد طب عهد كل اتفاق بين اتنين. أول ما ربنا بعث موسى معاه الوصايا في خروج الصح 20 وفي التسريع الصح 5 موسى قرأ الوصايا على الناس وعمل دبيح ورش الدم والشعب قالوا كل ما أمر به الله نفعل ولكلامه نسمع ربنا قال الاتفاق وهم قالوا كل اللي بيقول ربنا نعمل به دي بقى الشكاية الأولانية اللي موجودة في العهد وبعدين قالوا في سفر بسمية خمسة اثنين وثلاثة قال للرب الهنا قطع معنا عهدا في حوريد اللي هي الوسائل عشر وبعدين عهد اخر في جبل مؤاد العهد الذي عاهد به الله آباءنا قائلا لهم إله في عهد ثاني مع أفراد زي مثلا عهد ربنا مع داود في مظهور 89-83 القطعت عهدا لمختاري حلفت لداود عبدي اني اثبت نفسك الى الدخل. عهد مع قرشين التائبة جات سحس خيال الصحف التاشر قال ربنا ليها حلفت لك ودخلت معك في عهد فصرت لي حمامتك بالماء يعني من ناحية المعمولية وده هنزك بالزيت من ناحية الميرون والبستك حلة مصراجة رمز للبر الجديد اللي بياخده الانسان الى فربنا عمل اهود مع شعبه وعمل اهود مع اصراد وبرضو كان رجال الله بين شوية والثانية كل ما الناس يضعفوا يهدوهم للإيمان ويقيموا عهدا مع الرب في ملوك الثانية 23 ثلاثة الملك يوشي الملك الصالح فرأ على الشعب كلام ربنا وقطع عهدا أمام الرب بشتور فيه وصياه وحز بكلامه عزرة بعد السب لما لقى الناس اتجوزوا نساء غريبات وكلمة نساء غريبات كان معناها نساء وثنيات لأنه ممكن دلوقتي الناس يتدوزوا أجانب ويكونوا كويسين لكن زمان كان كل الأجانب وثنيين وكل اللي تدوزوا أجانب مشوا في أعبث الأصنام وتعبوا غالبيتهم يعني ففي أيام عزرة الصح 10 آية 2 قالوا فلنقص عجان عهدا مع إلهنا بخصوص طرق الزيجات الغريبة بالوزنينيات وحلفوا واعتبروا زواجهم بالغريبات خيانة وطلبوا ان رباني يستغير المهم ان ربنا بيطلب مننا باستمرار ان احنا ما ذكر عهده واذا ما ذكرناش عهده طبعا مش قيدت ليها عقوبات فأيام الأولى 16-15 اذكروا الى الابد عهده الكلمة التي اوصى في مزمور 113-18 اما رحمة الرب الى الدهر والابد على خائفيه لحافظ عهده وذاكريه وصياده في مزمور 25-10 كل شبه للرب رحمة وحافظ لحافظ عهده الحصيان 17-17 لتحفظ العهد فتثبت أما الناس اللي شابوا عهد ربنا فما كانوش أمناء قالوا فنزور 78 ليقول أما قلوبهم فلم تثبت معه لم يكون أمناء في العهد تكوين 17 يقول تقطع تلك الناس من شعبها إنه نكث عهده في أرمية 11 و 3 ملعون من لا يسمع كلام هذا العهد الذي أمرت به أبائكم تملك الثانية سبعة 18 يقول لا تنسوا العهد الذي قطعته معكم في أشعية 24 و يقول الأرض سدى الناس تحت سكانها لأنهم نسوا العهد الأبدي وفي دانيال 11 ثلاثة يقول تركوا العهد المقدس ولذلك ربنا عمل شروط ان لازم الوحد يحفظ عهده ففي خروط 19 أربعة بعد الوصائل العشر قال فالآن ان سمعتم صوتي وحفظتم عهدي تكونون لي خاصة من بين جميع الشعوب ومزمور 32 يقول لدوود ان حفظ بنوك عهدي فبنوهم الى الابد يجلسون على كرسي الى اهد الى دوار العهد مع الله في عهود بين بشر وبشر زي العهد اللي بين يناسان ودوود كان بينهم وبن بعض محبة فقطعوا عهد مع بعض زي العهد بن أهل جرار وإضحاف زي العهد بن حيرام وكليمان زي العهد بن يسوع وأهل جحفون أي أيوب يقول عهدا يا لعيني فكيف أتصل إلى عزار في عهود خاطئة بين البشر وبشر زي الكهنة لما عهد يهوز أن يعطوه صدى فارحه وعهدوه أن يعطوه فيه في وزي في شفاء المولود أعمى في يوحمد 9 يقول اليهود تعاهدوا إن اعترف أحد أن هذا المسيح يخرج من المجمع وزي عهد إيروديس لما قال البنت اللي بترقص اللي تطبط لازم عدهولة فتاله ترقص سبحان. المهم من كل باقي اللي انا عايزينه ان احنا قطعنا عهودا مع الله وفي اوقات كثيرة لنخطى عهود جديدة في المعمودية في عهد قطعناه مع ربنا تقول ايه العهد ده ام التس بالنياب عنه وقشت وقالت ارحدك ايها الشيطان وكل اعمالك الشغيرة وكل جنودك النجسة اجحدك اجحدك اجحدك ده عقد ده عقدت النياب عن الصف ومفروض انها تعلمه ان هي جحدت الشيطان بنياب عنه ومن الناحية الايجابية اعترف بالايمان السليم شفيعة احنا عقدناها وما زلنا نعقده مع كل شخص بيتعلم في عهد بنعقد مع ربنا في التناول في سبر الإشهار السيئ لما بيقول لأنه في كل مرة تأكلون من هذا الحب وتشربون من هذه الكائن تبشرون بموتي وتعترفون بقيامة وتذكروني إلى أن أجيب فهل احنا فعلا في كل منولة بنحفظ مثل هذا العهد ولا لا فالمنولة في عهد ان احنا نثبت فيه وهو فينا كما ورد في يوحنا 6 ان يأكل جسد ده الشبان يثبت فيه وانا فيه في عهد بنعقده مع ربنا في السوبة فكل مرة الواحد بيتوب وكل مرة الواحد بيأترف بيتعهد أمام الله أنه لا يعود مرة أخرى إلى هذه الخطايا فهل بيحصل هذا القطر؟ يترك الخطية ويعمل البر مدعس احنا في حفظنا الوصلاة ربنا بنذكر عهود في القديم وهي ان احنا نتعهد بدفع العشور ونتعهد في دفع البكور ونتعهد بحفظ يوم الرب وبحفظ مواسله لان دي من ضمن الشريعة اللي ربنا وضعها وقال تحفظوا مواسمي وأيام الرب كما ورد في الصحة لا 23 هذه مواسم الرب وأعياده هل احنا بنحفظ يوم الرب وشعلا بنعتبر يوم الرب وعمل من الأعمال اللي نعمل فيه ولا بننكف هذا العهد وبننكف هذا العهد مدام انت امنت ربنا يبقى انت امنت عهد انك انت تحفظ هذا الكتاب المقدس تحفظه طيائش تحفظه ذهنيا يعني, يعني تعمل بالوسائق لا اكتفاع من ضمن العهود اللي بيننا وبين ربنا الند النذر ده يا رب لو عملت كذا نعمل كذا وكذا وكذا هل انت هذا العهد؟ في سفر الجمعة خمسة خمسة بيقول خير لك انك لا تنزل من انك تنزل ولا تفض النذر اتشاط مع ربنا في ناس بيمتدوا درجة إلى عهد آخر مع الله عهد بالتكريس مثل ان يكرس نفسه ربنا عهد بالخدمة ان يخدم عهد بالرهبانة عند البعض الكهنط ايضا عهد عشان كده اللي يخلع سياب الرهبانة يبقى نكس عهده ونقض عهده واللي يتيب الكهنط ويبقى علماني يبقى نقض عهده ونكسه لا احنا دلوقتي في كل الرسامة بنعمل لها عهد تعهد الاسيس الجديد قبل رسامته ليتعهد تعهد امام الهيكل والمزر يقول اتعهد امام الله رب الارد واتعهد امام كنيسه واتعهد امام ملائكته واتعهد مع رئاسة كنيسة وأتحت مع الكل إني أفعل كذا وكذا وكذا يريد كل أب من أباء كان الادين في صدره جل والغيبين عننا نبرد صورة من التعهد اللي هو قاله أصدق الهيكل والمذبح في يوم رسمته يحطه في البواب ويعلقه في بيته ويبلطه بين الحين والآخر ويشوفه من الكلام بالكلام ولا لا أنت تتحت كل رحنا لله عملنا تعهد للراهب ايضا وعملنا تعهد للاسقف العام وعملنا تعهد لاسقف الابروشيه وعملنا تعهد لرئيس الدير أو للراهب او للراهب فهرس كل تعهد الواحد يعملوا يقراه لأن الإنسان سعب ينسى العهد وسعب يكون فكروا في سعهدات بيعملها البعض برضو في مناسبات معينة يعني قبل المنولة بيتعهد أمام ربنا في بحاجات كتيرة انه يمشي صح وبعد ما بيتناول بينسى في رأس السنة بنعمل حفلة بغيرة والناس يجوا يحتفلوا برأس السنة وعشان يبتدي السنة جديدة صحة بيقول تعي خداس كتيرة بينه وبين ربنا حد اشتمحه لكن تعي خداس في بداية الصوم في اسبوع الالان في الناس الالوه الرباني عشان يكون صوم مقدس ويمشي صحر في كل ضيقة الواحد بيطلب ان ربنا ينجيه منها بيعدي تحت ان نجيه مني يا ربنا الضيقة دي اعمل كذا وكذا وكذا وكذا العهد ده فينا في كل امتحان يمكن بيخش واحد قبل الامتحان بيقعد يقول يا رب يا رب يا رب ويقول تعهداتك انحفظة بنوك عهدي انحفظتم عهدي والعمل بشهاداتي وسعيائي تكونون لي خاصة من بين جميع الشعوب هكذا قال الرب في سنة جديدة من سنوات حياتك وانت بتحتفل بعيد ميلادك وبدأي سنة جديدة بتقول تعهدات امام الله بتنساها ولا لسه بتكون فاكرها عهد يعني اتفاق اتفاق بينك وبين ربنا لازم تكون جاد في الالتزام ايه اللي بيخلي الناس يكسرون عهودهم مع الله جايز من ضد اسباب كسر العهود مش يمنع يعني الواحد لما بيجي يقول عهود بيقول وبيقرر وبيقول وبيكرر و gains ما يكونش كتاب في ورقة ولا عمل فيهم ذكر على الحاجة الكلام شافه وبعد شوية انسه انسه زي معي إنسان بيقول نادراً تحد انسه فيكسر الناس نتيجة النسيان زي الكاهن اللي بتعهد يوم رسامته بحاجاته وبينساها عشان كده بقول يعمل له في بروسة وحطاف بالروسة وحطاف ديك انا في مرة واحد اداني مبلغ من الماد معنى لسه ما نفسه فقال لي بالمنتقل كده العهد بالتعهد بتاع الكاهن يعمل له برواز وفي كل تيوسه تحط البرواز ده مش يغاليش لو عملت كتب او ما تخبوش البرواز علشان العهد العهد ده انت تعاهدت بيه فلازم تفتكره ولو ما افتكرتهوش هيفتكروه الناس يعني كل واحد ناس انتعهد باشتقاض الشعب هل بتفتخذ الشعب كل واحد تعهد انه ما يفتخذش مجموعة خاصة انما يهتم بالكل فهل بتهتم بالكل لتتعهد انك تبعيد عن محبة المال هل بعتقاد محبة المال ليش واحد يقول لي هو فين المال عشان نحبه ولا منحبوش لا فيه فيه تعهدات معينة تعهدات معينة كل واحد يفكر في تعهداته وياريتم انتو داخلين على صوم ولا على والعصوم الكبير كل واحد يقعد بينه بنفسه ويفكر ايه كل التعهدات اللي قالها ربنا في مختلف المناسبات ثم نصبب ديقة في رأس سنة في عيد ميلاد ثم نولى ويقعد يفكر فيها كده ازاي ينفسه لتعهدات جايز فيه تعهدات الانسان بيكسرها مش بسبب النشيان انما بسبب الشهوة لما بيتوب بيتعهد ان يترك شهواته ولكن شهواته ساته ما بتتركوش تلحى عليه بين ستأخذه بين ستأخذه جاي الإنسان ليكثر سأخذاته بسبب مشغولياته الدنيا زي واحد سب أهل سفينا الدنيا شغلات مش حاسس به وهو ماش الزاي النهاردة ولا مبارك ولا بكرة. فش متعهد دي مش صدق مشغول مشغول جاي بيأكسر تعهداته من أجل عوائق عملية. يعني ساعات ما تعهد ما كانش في مخه إل عوائق العملية فبس لقى فيه عوائق عملية بتخليه ما يفسر شيء. ويخليهم ما ينفس جاي في واحد ما بينفس التعاهدات مكفرة يعني لو واحد حط قصادو تدريب روح واحد يبتكر التدريب وينفسه لكن إذا حط قصادو تدريب كثيرة مكفرة ما بينفع بيخدش باله منه هو قال ايه وما بيخدش باله ولذلك ربنا دايما يحاول يفكر الناس يفكرهم بهو يفكرهم بالعهود يفكرهم بالطريق اللي هو مشين فيه جايز يفكرهم عن طريق مرض مثلا انسان مريض وتعبان ومش عارف المرض ده هيعمل فيه ايه فتلاقيه هو على طريق المرض يبتدي يفتكر تعهداته لربنا في المزامير زود النبي بيقول تعهدات سامي باركها يا رب باركها يعني خليني أفتكرها a nechyni ana